في ليال حالكات أرسلت دم شكاتي وبدى الليل كئيبًا أصرتني ذكرياتي في ليال حالكات أرسلت دم شكاتي وبدى الليل كئيبا أسرتني ذكرياتي حسرة تكوي فؤادي عبرة تخنوق ذاتي وظلام يحتويني أهما أقسى حياتي حسرة تكوي فؤادي عبرة تخنق ذاتي وظنام يحتويني اني ما انقص حياتي لم تعلمني الليالي لم أفكر في مماتي كيف لو صرت ترابا كيف لو وروا رفاتي لم تعلمني الليالي لم أفكر كل فيما ماتي كيف لو سرت ترابا كيف لو وررفاتي عالمي أمس غريبا قتلتني أمنياتي كيف أصحو من ضياعي هل ترى فجري سياتي عالمي أمس غريبا قتلتني أمنياتي كيف أصحو من ضياعي هل ترى فجري سياتي في ليالي حالكات أرسلت دم شكاتي وبدى الليل كنيبا أسرتني ذكرياتي أملي في الله ربي جئته أرجو نجاتي فاخفر الله مذنبي وارضى عني في حياتي أمني في الله ربي جئته أرجو نجاتي فاخفر الله مذنبي وارضى عني في حياتي